وقلنا إن الخبر ينقسم إما خبرا مقبولا وإما خبرا مردودا الخبر المقبول إما أن يكون صحيحا وإما أن يكون حسنا الصحيح إما أن يكون صحيحا لذاته وهو متصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثلي حتى ممتهى من غير شذوذ ولا عل وإما أن يكون صحيحا لغيره صحيح الغير كان أصله حديثا حسنا وجاءت له متابعات وشواهد اتقى بهذا الصحيح لغيره فالحديث الحسن متصل إسناده بنقل العدل الخفيف الضبط عن مثله أو عن عدل تام الضبط من إلى منتهى من غير شذوذ ولا علم فإذا جاء الخبر اللي بنقل الخفيف الضبط وخبر آخر معه تابع هذا فيرتقي الحديث الصحيح لغيره لدي حديث صحيح لذاته أو صحيح لغيره حديث حسن لذاته أو حسن لغيره حسن لغيره كان أصله ضعيفاً حديثاً ضعيفاً هذا الضعف إما أن يكون بسبب صغط في الإسناد وانجبر من طريق آخر أي لو يسمي الانقطاع بحسب نوع الانقطاع كان مرسلا إذا كان معضلاً إذا كان معلقاً إذا حسب النوع بتاعه فبشرط ألا يكون في إسناد هذا الخبر من هو واهن أو من هو ضعيف جدا أو من هو كذاب هذا لا ينطهد بغيره لكن إذا كان ضعيفا وجاء ضعيف آخر يقوي هذا ذاك طالما إن الضعف ليست من جهة كذب الإنسان إنما بدأت سوء الضبط أو سوء الحفظ فضعيف مع ضعيف آخر يرتقيان إلى الحسن لغيره كما ذكرنا قبل ذلك القسم الثالث الثاني وهو الخبر المردود وده أقسام المردود وهنا اللي هو هنسميه مردودا أو هنسميه الخبر الضعيف هنا أقسام إما يكون مردودا بسبب سقط من الاسناد أو يكون مردودا بسبب طعن في الرواية. إذا هنا سقط في الاسناد يبا في واحد صائت هنا نحن نجل هذا الساقط من هذا الذي سقط فيه يبا هنا لا ندل على يكون إنسانا ضعيفا ضعيفا جدا لعلها يكون ثقة فلذلك نحتاج نشوف طرق أخرى لهذا الحديث إذا كان يصحبها بها أو يحسن بها إذا إما يكون مردودا بسبب سقوط راوي من الاسناد أو أكثر من راوي أو يكون مردودا بسبب الطعن في بعض الرواب الخبر المردود يقول لنا تعريف وهو الذي لم يتردح صدق المخدير به لم يتردح صدق من أخبر به وذلك بفقد شرط أو أكثر من شروط القبول التي مرض الأقسام بتاعته احنا كلام ده والناس اللي ندخل فيه خطوة خطوة لغاية ما نوصل للاحاديث الكلام على انقطاع من أول السنة بوسط السنة لقطع براون واحد بكذا راوي ندخل فيه. الحديث الضعيف قلنا يا إما يكون بسبب صف من أستاذ أو طعن في الراور والحديث الضعيف الذي لم يبلغ مرتبة الحسن هنا له أقسام ذكرها العلماء وصلوها لكام لأربعين نوعا أو لتسعة وأربعين نوعا يقولنا الخبر الضعيف أما الضعيف فهو ما لم يبلغ مرتبة الحسن وإن ضشط ضغي ففاقد شرط قبول قسم واثنين قسم غيره وضم سواهما فثالث وهكذا يبه هنا الذي فقد شرطا من شروط, من شروط القبول نقول الحديث المقبول مقتصر اقتصب بنقل عجز ضابط أو خفيف الضابط عن مثلي حتى منتهى من غير ولا علا فاي اتصل الاسناد يبقى انقطع الاسناد وهنا ممكن يكون منقطعه والراوي بتاعه يكون اقول ضابطا يبقى الراوي في الضعيف يكون ليس ضابطا يكون سيء الحفظ فيقوم يقول هذا سقط منه شيء واحد من الشرط الثاني سقط شيء ثاني سقط ثالث رابع خامس سادس يبقى شروط الحديث الصحيح التصال الإسناد بنقل الضابط أو خفيف الضبط عن مثله حتى منتهاه من غير شذوذ ولا علة وأنا بذكر لك ست شروط يبقى شرط سائط منها أو الشرط الثاني أو الشرط الثالث أو الرابع أو الخامس بعد يقول لك الشرط الأول مع الثاني الشرط الأول مع الثالث الشرط الأول مع الرابع. الشرط الاول مع الخامس خليه يرجع الثاني مع الثالث الثاني مع الرابع الثاني مع الخامس الثاني مع السادس يرجع الشرط التايه هي تباديل بين هذه فوصلوها بذلك الى 9 او 46 نوع يقولك ساقيد شرط واحد او قسم واثنين ادي شرط غيره وضم إليهما فثالث وهكذا وعدل شرط غير مبدو مبدو فذا قسم سواها ثم زيد غير الذي قدمته ثم على هذا فاحتازي وعده البستي لو نحبان يعني فيما أوعى لتسعة وأربعين نوع فالإمام البستي لك دولت تسعة وأربعين نوع الحافظ العراقي عليك هم أربعين نوع تقريبا يعني أربعين نوع وذكرها على هذه الطريقة اللي احنا قلناها بأن قسم صائد وعد نضم التاني اللي بعده والتالت اللي بعده عرفت أصل أقسام دي هي إيه اللي هي الستة الحديث الحسن والحديث الصحيح متصل اتصل بنقل عدل ضابط أو خفيف الضبط عن, منت... عن... عن غيره حتى منتهى يبقى هنا اتصال الإسناد بغير شذوذ وبغير عل جمع بقى من دول لفة مع بعض حيطلع لك اللي قالها الحافظ العراقي وغيره طيب ذكرنا الأحاديث الأسانيات في الأحاديث الضعيفة، إسناد اللي عن الذكر الصديق، إسناد اللي عن عبد الله بن عباس. البحث الثاني في المردود بسبب صدق من الإسناد يعني كان فيه مردود بسبب انه الكلام عن عدالة الراوي، الكلام إن هذا الراوي ضعيف، هذا الراوي سيء الحفظ، هذا الراوي يخطئ كثيرا هذا كذا. المرضود سيقول لك بسبب سقط في الاسناد سقوط الاسناد إذا قلنا أول الإسناد اللي هو عند راوي أو عند المصنف أو عند المسند إذا هنا صاحب الكتاب الإمام البخاري الإمام مسلم الإمام أبو داود الإمام النساي الإمام التربيزي الإمام مسند الإمام أحمد موطأ الإمام مالك مسند الدارني إذا هنا نقول هذا في أول أول الإسناد آخر الإسناد هيوصل عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا السقط إما يكون في أول إسناد عند المصنف أو في آخر الإسناد فوق أو في أثناء الإسناد في وسط الإسناد إذا هنا عندنا السقط في الإسناد في الأول أو في آخر الإسناد السقط هذا إما أن يكون سقطا ظاهرا يعني واضح إن فلان يروي عن فلان زي ما يدي الإمام البخاري ويقول إنه عن مثلاً صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا. البخاري يقول الباب كذا وقول ابن عباس كذا وكذا. الإمام البخاري شاف ابن عباس إذا في سقط ولا ما فيش سقط من أول إسناد لآخر الإسناد اختيار جاب عليه ابن عباس فقط. أو قد يروي عن شيخ شيخه وقال فلان كذا زي ما يبره قال هشام بن عمار معنى هشام بن عمار شيخ البخاري قال كذا في أمر المعازف وزيك ضعفه ابن حاز ملك أفل البخاري، بس يروي عن هشام بن عمار وماذا يكون بشيخ بصغر التحديث والحديث نفسه موجود في صنع أبي داود بصغر التحديث فإن لم يكن البخاري ذكر التحديث ذكره هو الإمام أبو داود الحديث صحيح ليس ضعيفا فالغرض أن الصخط في الإسناد قد يكون ظاهرا أن واضح فلان هذا لم يلقى هذا قال الإمام, بخ... الإمام مسلم أو الإمام أبو داود أو غيره قال وقال الزهري حدثني سالم عن ابن عمر بكذا هل أبو داود شاف الزهري؟ ما أبين الزهري فهنا واضح إن في سقط في الاسناد من بعد أبي داود هذا لسميه تعليقا علقه الإمام أبو داود عن الإمام الزهري وقد يعلق عمن هو أعلى منه، وقد يكون السقط الذي في الاسناد خفيا، قد يكون يكون الراوي متعاصرا مع شيخه، بل ويكون روى عنه أحاديث، بس هذا الحديث لم يروه عنه. يوضح حد ثاني يقول لك إن هذا الحديث لم يسمعه فلان من فلان إن فلان حدث به في كذا في موسم الحد مثلا وما كانش فلانا هذا حظا إنما أخذه عن فلان يبقى على ذلك هنا ظاهر الإسناد إنه إسناد صحيح هذا الظاوي روى عن فلان ما هو روى عنه أخرى لكن هذا الحديث بالذات لا لم يرويه عن فلان ده في حد صائت إلا حدثنا فلان جالنا فلان من بلدة كذا وحدثنا عن الزهري بالحديث الفلاني إلا أخذنا نحن وفلان من هذا هذا نسميه صغط خفي صغط خفي لأن التلميذ والشيخ متعاصران ومع ذلك لم يسمع منه هذا الإسناد